الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اما بعد فان في هذه الليله في هذه الليله ليله الثلاثاء السابع عشر من شهر رمضان عام سته عشر وأربعمائة وألف نكمل لقاءاتنا مع اخواننا في المسجد النبوي وسيكون هذا اللقاء مشتملا على الكلام على بعض الآيات التي استمعناها في صلاة القيام وعلى ما يتعلق بالعشر الأواخر أما ما يتعلق بالآيات فاننا استمعنا الى قصه موسى معها مع فرعون وما كان عاقبة موسى وعاقبه فرعون عاقبه موسى وقومه ان الله تعالى اورثهم ديار ال فرعون قال الله وعاقبه ال فرعون ان الله اخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وأغرطهم عن اخرهم وبهذا نعرف أن جند الله تعالى هم المنصورون وأنه لا بد أن تكون العاقبة لهم مهما نالهم من الأذى ومهما نالهم من الظلم فإن العاقبة لهم لاولياء الله عز وجل قال الله تعالى انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار نهاية فرعون الذي كان مستكبرا على بني إسرائيل والذي كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم والذي قال قومه ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين والذي قال لهم يا قوم ان لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون هذا الرجل المعاند المستكبر الجبار كان عاقبه امره ان قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وصل إلى هذا الذل لم يقل آمنت بالله قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ومن هو الذي آمنت بنو إسرائيل الله لكنه أعلن بهذه الصيغة أنه تبع لبني إسرائيل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إذن فهو الآن إيش تابعوا لبني إسرائيل وهذا غايه الذل بينما كان يقتلهم يدبح ابنائهم ويستحي نساءهم على كلمة الإخلاص والتوحيد صار الآن تابعا لهم ولكنه قيل له آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آل يعني آل تؤمن أنه لا إله إلا لي أمت به بنو إسرائيل وقد أصيت قبله وكنت من المشتدين فلم ينفعه الإيمان لأنه لم يؤمن إلا حين حضره أجله إذن ما معنى قوله فاليوم لنجيك ببننك معناه أن الله تعالى أخفى جثة آل فرعون الذين أغرقوا في, ال... في اليم أما فرعون نفسه فانجاه الله عز وجل أنجاه ببدنه لتكون... يقول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية أي لتكون لبني إسرائيل آية أنك هلكت لأن بني إسرائيل لشدة ما أصابهم من الإرهاب من فرعون قد لا يصدقون بانه مات ولا يطمئنون حتى يروا إيش بدنا حتى يروا بدنا وبيعينيهم فأن الله تعالى بدنه حتى يعلم بنو إسرائيل أنه قد هلك تماما وفي القصة أيضاً أنه لما اتقا جمعان جمع موسى وجمع فرعون قال أصحاب موسى إنا لم يعني هلكنا على كل حال لان البحر أمامهم وهو البحر الاحمر الذي بين اسيا وافريقيا والعدو خلفهم اين يفرون ان فروا من البحر وقعوا في العدو وان هربوا من العدو وقعوا في البحر لكن ماذا ناج... كان جواب موسى الموقن بالله عز وجل قال كلم لسنا بمدركين إن معي ربي سيهدين وهذه المعية المعية خاصة تستلزم النصر والتاييد إن معي ربي سيهدين فهده الله هده الله كيف ينجو من هذا المهلكة ماذا قال له قال اضرب بعصاك البحر استمع يا اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق البحر سبحان الله العظيم عصى يهش بها على غنم ويتكئ عليها وله مآرب أخرى ضرب بها البحر العظيم فانفلق حالا فكان كل فرق كالطود العظيم كل فريق من هذا البحر صار مثل الطود والطود والجبل العظيم لأنه صار 12 طريقا لأن أصباب بني, إسرائيل... بني إسرائيل كم إثنتا... إث... نعم إثنتا عشرة أصبابا فصارت إثنتا... صارت البحر إثني عشر طريقا طيب البحر اسفله طيب يتزحلقون ماذا كان أس... قاع البحر تضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبس في الحال وتفرق الماء في الحال وقيل إنه كان هناك فرج في هذه الأطوات العظيمة من الماء ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لئلا لا يظن بعضهم أن الآخرين غرقوا وهلكوا وهذا ليس بفريق على قدس الله فانظر إلى ثبات موسى في هذا الموضع الضنك وفي هذا المقام الهالك كيف قال انما يا ربي ساهدني وانك اذا قرات هذه هذه الايه عرفت ان من كان ان من كان اقوى ايمانا كان اقوى توكلا في مقام الضنك والضيق والشده ولأمثلة يسيره في الخليفه الاول على هذه الامه بعد نبيها وهو أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه له مقامات عظيمة في الشدة لم يقمها أحد من الصحابة في صلح الحديبية تعرفون أن الرسول عليه الصلاه والسلام قدم إلى مكة معتمرا ومعه الهدي إبل أهداها للحرم ولكن حمية قريش الحمية الجاهلية أوجبت أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة بالله. ومن حق الناس ببيت الله من الرصير واصحابه وما كانوا أولياءه يعني قريش قريشا إن أولياءه إلا المتقون المهم منع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل مكة وقالوا ما يمكن لا يمكن أن تدخل مكة هذا العام اطلاقا لأن العرب سيقولون إن قريشا أخذوا زغطا يعني غصبا جرى الصلح بينهم أتدرون ماذا جرى الصلح لما بعد المراجعات والمناقشات اتفقوا على كتاب صلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما هي عادة الرسل في كتابه الرسائل سليمان كتب الى بلقيس كتابا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال مندوب قريش ما نكتب الرحمن ما نعرف الرحمن يعني ما كنا نعهد ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم الشيخ الحمية والعياذ بالله اكتب باسمك اللهم طيب اكتب باسمك اللهم هذا تنازل او لا تنازل لكنه تنازل لمصلحة اعظم وهي الصلح الذي احتقنت به الدماء وحصل به الخير الكثير وسماه الله تعالى فتحا طيب اكتب هذا ما قاضى عليه محمد الرسول الله سهيل بن عمرو الى اخره قال ما ما تكتب محمد رسول الله لو كنا نعلم انك رسول الله ما ابنك لكن لست برسول لكن اكتب محمد بن عبد الله شو اللي هذا في احد يلعب اه, أه لا تكتب محمد رسول الله اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله هذا فيه قال اكتب محمد بن عبد الله والله اني رسول الله وان كذبتموني اقسم وهو البار الصادق بلا قسم انه رسول الله قال وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله ما يضر اذا انكروا ان يكون رسول الله هل لا يكون نعم لا يكون رسول الله ولا انكروا كتب هذا ايضا تنازل لازم تنازل كم تنازل اثنين طيب تاتي الشروط الشروط أن لا يدخل مكه الان في هذه السنه واذا دخل في العام القادم يدخل بغير سلاح واذا دخل في العام القادم لا يبقى الا ثلاثه ايام شروع ثقيله يأتي شرط أفضل وأن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا يردونه إلى المسلمين ومن جاء من الكفار إلى المسلمين ردوه إلى الكفار ولو جاء مسلما شكرا أخواني هذا شرط ثقيل أو خفيف ثقيل جدا ثقيل وربما لا, لا. لو ياتي مثل هذا الشرط في زماننا هذا لاثار الشبان ما نقبل ما نقبل اشهد نعطي الدنيا في ديننا ما يصير طيب كتبت الشروط فجاء عمر رضي الله عنه وكان عمر هو احب اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام اليه بعد ابي بكر وكان هو الخليف الثاني كما هو معروف وكان شديدا في دين الله فجاء يراجع النبي عليه الصلاة والسلام كيف نعطي هذا الشرط أولا قال له إنك صالحتهم على أن ترجع هذا العام وقد قلت لنا إننا سنأتي البيت ونطوف به وكيف نرجع ما طوفنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقول لك انك اتيه هذا العام حتى تورد علي هذا الاشكال قال لا قال انك اتيه ومطوف به الله اكبر كان الرسول وعدهم لكن ما قال هذا السنه قال انك اتيه ومطوف به طيب قال يا رسول الله كيف نرد من جاء منهم مسلما اليهم ولا يردون من من ذهب منا اليهم ألسنا أعطينا الدنيا في ديننا قال إني رسول الله ولن أعصيه وهو ناصري شوف الثبات ثبات عظيم وقال أما من جاء منهم إلينا مسلما ورددناه إليه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وأما من ذهب منا اليهم ف... يعني ف... فلا رده الله لأنه ارتد طيب عمر رضي الله عنه ما صبر ذهب إلى أبي بكر وهو يعلم أن أحب الرجال للرسول من أبو بكر وأنه لو كان المتقل الخليل الذي اتخذ أبو بكر وذهب إلى أبي بكر يراجع في الموضوع لعله يكون معه في مراجعة الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا كان جواب أبي بكر كان جواب أبي بكر كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام سواء بسواء كأنما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من كرامات الله عز وجل أبي بكر ان وفق في هذا المازق الحرج الضنك للصواب الذي اجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه ختم ما قال لعمر بقوله استمسك بغرزه فانه على الحق خاف على عمر قال استمسك بغرزه فانه على الحق فتجدون ان ابا بكر ثبت في هذا المقام الضنك العظيم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحمله لولا طاعة الله ورسوله النتيجة والعاقبة لمن كانت للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه صار في هذا الصلح فتح عظيم بدأ المشتكون يأتون للمدينة والمسلمون أيضا يذهبون إلى مكة ولا في شيء. يعني تداخل الناس فيما بينهم وعرض الاسلام على الكفار من افراد الناس وامن الناس بعضهم من بعض وحصل في هذا خير كثير خير كثير حتى سماه الله تعالى فتحا في قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل والمراد بالفتح هنا صلح حديبيه اولئك الذين انفقوا من بعد وقاتل نعم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسن صار العاقبة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى العمره في, في, في السنة الثانية صارت العاقبة أيضا حميدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاء منهم مسلما إليهم وكانت العاقبة أن أسقطوا الشرطهم عن الكفار أسقطوا الشرط قدم أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة مسلما فرج واحد انتبه يا أخي قدم إلى المدينة المسلما هل كفار قريش تغاضوا عن هذا وقالوا واحد لا يضر خلي يروح لا أرسلوا بطلبه أرسلوا بطلبه رجلين أرسلوا في طلبه رجلين حتى وصل, وصل الرجلان إلى المدينة وقالوا هذا أبو بصير فسلمه الرسول إليهم سلم مسلما إلى من؟ إلى كفار وفاءا بإيش؟ وفاء, وفاء بالشرط والعهد الذي جرى لأن الوفاء بالعهد من سمات المؤمنين وهو واجب حتى مع الكفار يجب إذا كان بيننا وبينهم عهد أن نفي لهم بعهدهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنه تسأل الله العافية طيب رد أبا بصير قال الرجل خذ الرجل أخلاه وذهب به إليه؟ إلى مكة في أثناء الطريق وهم نازلون أخذ سيف أحدهما اخذه ابو بصير واستله من جرابه وقال ما احسن هذا السيف وصار يمدح السيف فقال صاحب السيف نعم وكم من راس قطعنه به او كلمه نحوها يفتقد ايضا فقام ابو بصير وجب راسه فاس صاحب السيف حرب الثاني إلى أين؟ إلى المدينة رجع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن صاحبك قتل صاحبي ولو وقف الثاني والله أعلم لقتله نعم فجاء أبو بصير والرجل المشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يسلمه مرة ثانية قال ويل أمه يعني أبو بصير نسعر حرب لو يجد من ينصره لما قال كلمة هذه وقعت في ابي بصير موقعا عظيما حرف أنه سوف يسلمه مرة ثانية فهرب أبو بصير وصار على سيف البحر سيف البحر قريب من المدينة لكنه على طريق التجار من الشام إلى مكة وصار كلما جاءت عير لقريش هجم عليها واخذها فسمعه المسلمون الذين في مكه فخرجوا اليه واجتمعوا وصاروا عصابه كلما جاءت عير لقريش اخذوها فارسلت قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد عن هؤلاء والشرط الذي بيننا وبينه وبين قد ألغيناه. الله أكبر سبحان الله. صار هؤلاء الذين اشترطوا إلى ما اشترطوا هم الذين إيش؟ ألغوا الشر. اذا الله ينصر من من يشاء. ثم ان العهد الذي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقضوه. العهد أن يوضع الحرب بينهم وبين الرسول عشر سنوات، وكان هذا الصلح في السنة الأخيرة. ثم ما بعد جاءوا في النوم بارك الله فيك. كم متى كان صلح حديثيا؟ السادسة أسرة في السنة السادسة من الهجرة. لم يمض سنتان على هذا العهد الا وقد نقضت قريش هذا العهد حيث ساعدت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نقض للعهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزوه الفتح في رمضان وفتح مكه والحمد لله دخلها في رمضان بعد ثمان سنوات من هجرته منها ظافرا منصورا حكم قريش تحت يده والحمد لله رب العالمين. دخلها في عشرين من شهر رمضان في الجمع يوم الجمعه وقال للناس من دخل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ثم كما جاء في التاريخ سعد على باب الكعبة وقريش تحت ينظرون ماذا يقول فقال يا قريش يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم تفعلوا بنا خيرا فقال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفى عنهم مع قدرته على أن ينتقم منهم لكن عفى عنهم عليه الصلاة والسلام إذن صارت العاقبة الحميدة لمن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما كانت العاقبة الحميدة لموسى وأصحابه وهكذا كل من قام لله وبالله وفي الله كانت العاقبة له الأخ بين لي معنى هذه الجملة كل من قام لله و... أصبت وبالله وفي الله فالعاقبة له نعم كمان لا أسرة هو ما شيء أي. كل من قام لله يعني الإخلاص وبالله يعني الاستعانة والتوكل وفي الله نعم أي في شرع الله تمام أي في شرع الله لم يتعد حدود الله لأن الإنسان قد يكون مؤمع قد يكون مستعينا متوكلا مخلصا لكن على غير الشريعة ما تقبل لا بد أن يكون في شريعة الله كل من قام على هذه الأمور الثلاثة لله وبالله وفي الله فالعاقبه له إما في الدنيا وإما في الآخرة والعاقبة ليس معناه أن الإنسان شخصيا ينتصر المهم أن يكون المبدأ الذي بنى عليه دعوته يكون اساسا لغيره ولهذا نقول من لم يأخذ الناس بقوله وينتفع بكتبه الا بعد موته فقد نصره الله شيخ اسامي بن تيميه رحمه الله لم ينتفع الناس بكتبه الا بعد ازمه متطاوله من موته يعني كثر انتفاع الناس بها حتى يومنا الان الى يومنا هذا اذا رايت المناقشه بين طلاب العلم يقول, يقول القائل منهم قال شيخ اسامي بن تيميه كذا وكذا فصار قوله رحمه الله قولا معتبرا في اوساط المسلمين اما المثل الثاني مما اريد ان اتكلم فيه فهو سليمان عليه الصلاه والسلام تفقد الطير تفقد الطير فقال ما لي لا, لا ارى الوجود وهذا يدل على تمام ادارته لملكه لأن سليمان أعطي ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده يتفقد حتى الطيور تفقدها وين راح الطير الفلان نعم نحن الآن يذهب أولادنا إلى اسواق ما تفقدهم أولادنا أفلاد اكبادنا لا ندري أين هم لا نتفقدهم سليمان يتفقد ايش من ملكته حتى الطيف قال من لا أرى لا الهدهد ام كان من الغائبين يعني هل اني انا غفلت عنه او انه غائب وام هنا بمعنى بل فهي للإطراب اي بل كان غائبا ثم توعد لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتني بسلطان مبين فإن تأو بسلطان مبين يعذبه يذبحه لا لا مكه غير بعيد اي زمن غير بعيد فجاء الهدهد واذا الهدهد قد سافر الى اليمن من الشام جاء الهدهد فقال له احبت بما لم تحط به يقول الهدهد يسأل امان هذا الكلام الجاف لانه ايش لانه هدهد طيب أحبت بما لم تحط به يعني كان يقول علمت ما أنت جاهل به نعم وجئتك من سبأ بنبأ يقين ثم قصه وضصه تأمل هذا القول من الهدهد وقول إبراهيم لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك هل بين العبارتين فرق أيكم الذكي اللي يعرف فرق بين العبارتين الهدهد قال سليمان أحدت بما لم تحذبه وإبراهيم قال لابيه يا عبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فضل أيهما أشد وأغلط قال الهدهد أحدت بما لم تحذبه لا شك لأن إبراهيم لم يقل لأبيه أنت جاهل قل جاءني من العلم ما لم ياتك وهذا اسلوب حسن رقيق ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يخاطب من فوقه أن يخاطبه بكلام رقيق يؤدي إلى المعنى المقصود ولا شك أن قول القائل عندي من العلم ما ليس عندك أهو من قوله إنك جاهل لا شك في هذا فالأسلوب له أثر في قبول السامع. ذكروا أن ملكا من الملوك رأى في المنام رؤيا أفزعت، رأى أن أسنانه قد سقطت، أن أسنانه سقطت، ففزع فزعا عظيما. فاتى ب... ب... ب... بالذين يعبرون الرؤيا يسألهم، فقال أحدهم. تموت عائلتك تموت عائلتك انزعج اكثر قال اضربوه ليش اقول اضربوه لانه ازعجه ازعاجا عظيما الرجل منزعج من قبل وهذا زاده فلاء قال اضربوه هاتوا هاتوا غيره فاتوا باخر وعرض عليه الرؤيا فقال يكون الملك أطول أهله عمرا. تبارك الله فيك أو كلمة النحو يكون الملك أطول أهله عمرا. فالكلمة هذه تؤدي الأول المعنى الأول ولا لا؟ لأنه إذا مات أهله قبله صار هو أطولهم عمرا. فانظر كيف كان الكلام الواحد. يختلف باختلاف الأسئول ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في المخاطبات يتكلم بالكلام الذي يحصل بالمقصود بدون تأثير على السامع إذا كان يريد أن يقبل قوله ولا سيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن اللين والرفق أمر مهم ألم تسمع أن رجلا من اليهود جاء مرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشه رضي الله عنها فقال السلام عليك يا محمد السلام عليك ما يبينون تماما يدرمون اللام ويقول السلام عليك ومعنى السام ايش الموت فقالت عائشه رضي الله عنها لمحبتها للرسول عليه الصلاه والسلام وغيرتها قالت لليهود عليك السام واللعنه زادته السام يعني وزيادة اللعنة واليهود مستحق للعنة طيب لكن الرسول مهاها قال إن الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ثم ارشد أليس صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليهم اهل الكتاب ان يقولوا وعليكم فالرفق مهم لا سيما في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الان لو كنا نشاهد واحد متجه الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرسول هل من الحكمه ان يمسك بيده يقول نزل يديك هذا شرك انت مشرك لا تقرب المسجد الحرام او ان نقول ندعوه خله يدعو حتى ينتهي ما عنده اذا خلص أتينا برسوله قلنا ماذا قلت هل انت تدعو للرسول ولا تدعو الرسول؟ إن قال انا ادعو للرسول ماذا نقول له؟ صح ولا خطا؟ صح لكن لا تستعمل هذا هذه الطريقة الطريقه لا يظن الضان انك تدعو الرسول طيب اذا قال انه يدعو الرسول يقول يا رسول الله اعطني كذا وارزقني كذا يخاطب ب يقول إنك إذا دعوت الرسول فإنه لن يستجاب لك لأن الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم إيش؟ ضرب ولا رشدا هذا هو في حياتك كيف بعد موته ولهذا لما نزل الجب وقحت بالصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وهو مشهور العام الذي يسمى عام الرماده لم يستسقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه عندهم في قبره، فلقال إن إنا نستسقي يا, يا ربنا إننا نستسقي إليك بنبينا وإنا وإن نستسقي إليك بالعباس بعم نبينا ثم أمر العباس أن يدعو الله وأمن على دعائه، نقول له يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لو دعوت لم يستجب لك ادعو الله ادعو الله ايما احب اليك الله او الرسول نسأله قد يقول الرسول احب اليك يقول هذا غلط محبة الله هي الاصل ومحبه الرسول تابعة لمحبة الله لاننا لم نحبه الا لانه ايش رسول الله عز وجل فيقدم محبة الله على محبة الرسول ومحبة الرسول على كل احد بعد محبة الله طيب اذا كنت تحب الله اكثر من محبة الرسول هل الله اقدر على ان يعطيك ما تسأل او الرسول نعم الله لا شك اذا اتجه الى من الى الله ونتكلم معه بدفق ومقنعه بالادله الشرعيه الشرعية أو بالأدلة العقلية حتى يرجع أما ما يفعله بعض الناس يشدد من حينما يرى هذا الجاهل المسكين الذي لا يعرف يشدد عليه بالإنكار هذا غلط ولعلكم أو أكثركم يذكر أن رجلا جاء دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب يوم الجمعة فجلس الجلوس قبل ان يصلي الانسان ركعتين تحيه المسجد خطا منهي عنه لكن هل الرسول خطاه والذي سعله اولا قال هل صليت الجواب الثاني سعله قال هل صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فالتسرع والتشدد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا خلاف الحكمه فالذي ينبغي لنا أن نستعمل الحكم مع الناس حتى يكون لنا تأثير بإذن الله عز وجل أما ما أريد أن أتكلم فيه هذه الليلة فهو ما يتعلق بالعشر الاواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام هي أفضل العشر من رمضان أفضل من الوسطى وأفضل من, من الأولى وذلك لأن فيها ليلة, ليلة القدر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأولى يتحرى ليلة القدر لأن ليلة القدر في رمضان إلى شك ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأخيرة فاعتكف العشر الاواخر تحريا ليش؟ لليلة القدر فالعشر الاواخر خصت بأن فيها ليلة القدر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة وقال من كان متحريها فليتحرها في العشر الاواخر هذه واحده ليله القدر لماذا سميت بهذا بهذا الاسم قال العلماء سميت بهذا الاسم لسببين السبب الاول الاخر كنت تعلم السبب الاول انه يقدر فيها ما يكون في تلك السنه فيكون القدر هنا بمعنى التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة يكتب الله عز وجل كل ما سيكون في تلك السنة من أفعاله وأفعال عباده الدليل قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم السبب الثاني أنه من الشرف القدر يعني الشرف كما تقول فلان ذو قدر عظيم عندي أي ذو شرف أفا أنت طيب استرد ليلة القدر هل هي خاصة بليله معينة أن في جميع الليالي العشر الجواب الثاني هي في كل ليالي عشر يعني ممكن تكون في ليلة 21 وعشرين او في ليله 23 وعشرين او في ليله خمس وعشرين او في ليله 27 وعشرين او في ليله 29 وعشرين او في ليله ثلاثين او 28 وعشرين او 26 وعشرين او 24 وعشرين او اثنين وعشرين يمكن ان تكون فيها ليله القدر لكن ارجها الاوتار وارجى الاوتار ليلة سبع وعشرين الأوتار واحد وعشرين تلاث وعشرين خمس وعشرين سبع وعشرين، تسر وعشرين، خمس ليال، وأرجى هذه الأوتار ليلة سبع وعشرين هي أرجها ولكن لا ان تكون كل عام في ليله 27 قد تكون هذا العام في ليل 27 وقد تكون في العام الآخر في ليلة 21 والنبي صلى الله عليه وسلم أولي ليلة القدر ثم أنسيها أنساه الله اياها لكنه قال رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطي صبيحتها عن صالة الفجر يسجد في ماء وطي فمطرت مطرت مطرت السماء تلك الليلة وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان على عريش يعني على خوص النخص إذا كان المطر خفيفا لم يصب الصحابة وإن كان ثقيلا نزل إلى الأرض وبلل الأرض قال أنا رضي الله عنه فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من ليلة 21 إذا كانت في ذلك العام متى ليلة 21 ورآها جماعة من الصحابة في سنة أخرى راوها في السبع الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الاواخر فمن كان متع فيها فليتحرها في السبع الاواخر وهذا في ذلك العام ولكن اكد الليالي هي 27 فإن قال قائل هل ليلة القدر علامات قد يكون لها علامات وقد لا يكون المهم ان نجتهد في كل ليالي العشر كل ليالي العشر يحتمل ان تكون الليلة القدر لكن لها علامات اولا انشراح صدر المؤمن وطمئنان قلبه فان المؤمن قد يحس في بعض الليالي ليالي العشر في انشراح صدره وطمئنة قلبه ونور قلبه ومحبته للصلاة ومحبته للدعاء فيكون هذا علامة على ليلة القدر وهبه الله إياها ثانيا الرؤيا قد يرى الإنسان ليلة القدر أنها في الليلة الفلانية كما رعاها النبي عليه الصلاة والسلام وكما رعاها الصحابة رضي الله عنه وهذا أيضا من إكرام الله للعبد ثالثا أن العلماء ذكروا أن ليلتها تكون ليلة بيضاء كأنها مقمرة وهذه العلامة بالنسبة للمجن في وقتنا الحاضر معلومة ولا غير معلومه ليش لوجود الأنوار الليالي كلها سواء والحمد لله بواسطة الأنوار لكن من كان في البر يمكن أن يدرك هذا رابعا ان الشمس تطلع في صبيحتها بلا شعاع جاء ذلك في صحيح مسلم تخرج بيضاء كأنها قمر ليس لها شعاع لكن هذه العلامة لا تفيد الانسان بالنسبة لاجتهاده في تلك الليلة ليش لانهنتت ومضت لكن تفيده بزيادة الفرح يفرح اذا كانت تلك الليله قد اجتهد وإن شرح صدره فرح بانها كانت ليله بأنها كانت ليلة القدر ثم ان المؤمن ليس لا لازم ان يرى هذه العلامات المهم ان يجتهد في العشر الاواخر كلها ومن خصائص العشر الاواخر انه يسن إحياء احياء الليل كله بالقراءه والذكر والتسبيح والصلاة اما غير ليالي العشر الاخ من خصائص ليالي العشر ايش اخر كلمه قلناها وين رحت اخبرني بالصدق نعم ما سمعت لأنه أخذك وجل أخذك صحوت الآن اسمه طيب الأخ ماذا قلنا آخر كلمة قلناها أحياء الليل وقلعة في القرآن والصلاة وغير ذلك أحسن. أما غير العشر وآخر فلا يستنوا أحياؤه حتى إن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه لما قال إني أقوم الليل ولا أنام نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفضل قيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سبسة ولما اجتمع النفر الذين أرادوا أن يتقربوا إلى الله قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صلي وسلم على ذلك اتباعه إذن إحياء الليل كله خاص بالعشر الأواخر من رمضان فينبغي لنا أن نحيها بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك ومن خصائص هذه العشر عشر رمضان أنه يسن فيها الاعتكاف والاعتكاف استمع لتعريفه هو التعبد لله تعالى بنزوم المساجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته هذا هو الاعتكاف أن يلزم الإنسان المساجد يتقرب الى الله تعالى بالصلاه والذكر والقران والتسبيح والتفكير في ايات الله عز وجل ولهذا قال العلماء لا ينبغي للمعتكف ان يختلط بالناس كثيرا لان الاختلاط بالناس يوجب انشغاله معهم بالحديث الذي لا فائده منه لكن لا بأس أن يزوره أصحابه وإخوانه ويتحدثوا إليه كما زارت صفيه بنت حيي رضي الله عنها وهي أم المؤمنين نبي الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا هو الاعتكاف أن يلزم الإنسان المسجد طيلة أيام العشر تقربا لله عز وجل ويكون الاعتكاف في كل مسجد الان بينا الزمن زمن الاعتكاف متى العشر الاواخر من رمضان اما مكانه فهو المساجد لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اي مسجد يكون تقام فيه الجماعه فهو محل للاعتكاف سواء المسجد حرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد في أي بلد من عموم قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وأما رواه الحليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا إن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل وليس مطلق الاعتكاف والدليل على هذا ان حذيفه رضي الله عنه حدث عبد الله بن مسعود وقال ان قوما عكوف بين بيتك بين دارك ودار ابي موسى يعني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه قال له عبد الله بن مسعود لعلهم ذكروا ونسيت او اصابوا واخطات فعلل روايته عللها بامري خطأ في الرواية او خطأ في الفهم الخطأ في الرواية في قوله لعلهم ذكروا ونسيت والخطأ في الفهم اصابوا واخطأت ولا شك ان عبد الله بن مسعود افقه من حذيفة واعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح ان نقول انه لا يعتكف الا في المساجد الثلاثه مع قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد المساجد عامه فكيف نحمل هذا العموم الشامل لمساجد الدنيا كلها على ثلاثه من المساجد هذا بعيد جدا فهل هنا للعموم وليس للعهد حتى يقال ان المراد بها المساجد الثلاثه فعلى الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه جماعه خروج المعتكف من معتكفه ودخوله متى يكون نقول يدخل اذا غابت الشمس ليله عشرين من رمضان متى يدخل إذا غابت الشمس ليلة عشرين من رمضان ويخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان لأن العشر الاواخر تنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان ثم ان المعتكف يلزم المسجد لا يخرج إلا لشيء لا بد منه إما شرعا وإما حسا وعادة فالذي لا بد منه شرعا أن يخرج للوضو أو يخرج للاغتسال من الجنابه أو يخرج للاغتسال يوم الجمعة لأن الاغتسال جمعة واجب والذي لا بد منه حسا وعادة أن يخرج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتي بهما أو لقضاء الحاجة من بول وغائط أو يكون هاج به الدم واحتاج إلى الخروج المستشفى أو ما أشبه ذلك. طيب وهل يخرج ليعود مريضا من أقاربه؟ يعني لو قدر إن له مريض إن له مريضة من الأقارب واعتكف فهل يخرج؟ يقول العلماء لا يخرج إلا إذا اشترط عند قول الاعتكاف أنه يعود مريضه أو يسيع جنازته لو مات. وهل يصح أن يقول عند اعتكافه ولي أن أخرج إلى دكاني لأبيع وأشتري في أول الليل استمع يا بول له ذلك أو لا هو اشترط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري في أول الليل فقط له ذلك لا لأن هذا ينافي اعتكاف هذا عمل دنيا ومح ينافي اعتكاف فلا صح شرطه طيب لو كان حديث عهد بعرس شاب توم تزوج اعتكف واشترط أن يخرج كل ليلة للاستمتاع بأهله يصح لما يصح الرجل شاب وزواجه حديث ومحتاج إلى أهله واشترط قال لي على أن أذهب إلى أهله كل ليلة للاستمتاع به الجواب يصح هذا الشرط ولا لا يصح لا يصح لأنه ينافض اعتكاف لكن لو سألنا هذا الرجل قال إنه رجل شاب وذو شهوة وحديث عهد بعرس هل الأفضل أن يبقى مع أهله أو الأفضل أن يعتكف الأول أفضل أن يبقى مع أهله أفضل من أن يعتكف لأن النكاء مع الشهوة أفضل من نوافذ العبادة وهذه من نعمة الله عز وجل ولهذا لما حدث الرسول قال في بضع أحدكم صدقة قال يا رسول الله كيف يكون صدقه ووأتى شهوته؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر من خصائص هذه العشر واخر أنه يخرج عند ختامها زكاة الفطر وهي صاع من طعام من بر أو الشعير. لا الشعير الآن ليس طعام للادميين من بر أو تمر أو غز أو ما أشبه ذلك يخرجها الإنسان قبل الذهاب إلى صلاة العيد يوم العيد فيشق عليه ذلك واخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس بذلك وهي كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طهره للصائم من الله والرفث وطعمة للمساكين ففيها فائدتان أنها تطهر الصيام من اللغو والرفث وأنها طعمة للمساكين حتى يشارك الأغنياء في يوم العيد بالطعام والشراب ومن الخصائص أيضا أنه عند ختام الشهر ينبغي للمسلمين أن يكبروا الله رجالا ونساء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نسأل الله تعالى أن يتمم لنا ولكم شهرنا في مغفرة الذنوب والآثام وتكفير السيئات ورفع الدرجات وأن يعيده علينا وعليكم اعواما عديدة وسنين مديدة ونحن رافلون بنعمة الله وبالأمن والإيمان والعمل الصالح انه جواد كريم أما الان فالى الاسئله لان الفجر ليس به قراءه ليس فيه مقابله ما في درس نعم ما في درس الصباح ما في درس الصباح نعم ليش نعم حاليا له تاتي في الاسئله هذا يسأل يقول هل يجوز اخراج زكاه الفطر دراهم سيأتي إن شاء الله جزاكم الله خيرا في الحقيقة فضلت الشيخ كثيرا من طلاب العلم يرحبون بكم ويتمنون أن تبقوا وقتا أطول في المدينة فما هو ردكم نعم ردي على هذا أنني ايضا ارحب بلقائهم كما يرحبون بلقاءاتنا وأنا والحمد لله مصهور مما رأيت من حرص الألم الناس على العلم وحضور حلقات العلم سواء من في حلقاتنا أو في حلقات غيرنا وهذه من نعمه الله عز وجل إقضاء الناس على العلم الشرعي أمر يصر كل مؤمن ولكن يجب على كل طالب علم إذا علم مسألة في شرع الله أن يعمل بها لا أن يتعلم علما نظريا لا يؤثر على دينه وعلى أخلاقه وعلى معاملاته وهذا هو المهم من العلم ان يكون وسيله لاصلاح العمل والعباده قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتي وليتذكر اول الالباب اما الاكثار من الاتيان الى المدينه فانا اوافقهم على هذا واحب ان يكثر الاتيان الى المدينه اولا لاني رايت من أهلها والحمد لله اقبالا شديدا على العلم وطلبه والثاني انها طيبه مهاجر, مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقضل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال يقولون يسرب وهي طيبة أو قال وهي طابة تنفي الخبث وهذا يدل على أن الرسول كره أن تسمى المدينة في يسرب لأنها من التثريب وهو اللوم وأما قوله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم هذا قول المنافقين وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم وهي الطيبه وطابة والمدينة النبوية وما أشبه ذلك من الكلمات التي تليق بهذا بهذا البلد فأنا أحب هذا لكن اشغالنا كثيرة لا تجعلنا تمكن من أن نعطي أنفسنا ما ترضى. عناكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال مهم في هذه الأيام خذيت الشيخ وهو من عضو الدعوة والإرشاد في المديس النوره يقول تتكرر ظاهرة سنوية ليلة السابعة عشرة الثامن عشر من رمضان عند شهداء بدر حيث يقدم بعض الناس هداهم الله من مناطق ومدن مختلفة بعائلاتهم عند قبور الشهداء. يقرؤون الغزوة من كتاب ويطعمون ويشربون يحتفلون بذكرى غزوة بدر واني رضينا الشيخ لا اعتبر فرصة وجودكم هذه الليلة وأطلب منكم توجيه كلمه لهم علها تبلغهم عن حكم هذا السفر والاحتفال عند قبور الشهداء وما المنهج الشرعي بالاحتفال بغزوة بدر أو الاستفادة من ذكرى هذه المناسبات المتكررة وهل يجرون على عملهم هذا رفقكم الله وسددكم ولا عدمنا اياكم نعم لا شك أن غزوة بدر كانت في رمضان والمشهور أنها كانت في اليوم السابع عشر منه وهل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمون ذلك أو لا أجبوا يا جماعة لا يعلمون كم يعلمون. هم الذين غزوا إيه ما يعلمون يعلمون أنها في السابع عشر من رمضان وهل الرسول وأصحابه يعلمون أنهم انتصروا فيها نعم يعلمون وهل الرسول وأصحابه يعلمون أن الله سمى يوم بدر يوم الفرقان نعم يعلمون هذا وهل يعلمون أن الملائف قاتلت مع المسلمين نعم. يعلمون هذا كل ما في غزوة بدر من الخير معلوم للرسول واصحابه هل احد منهم احيا ذكر هذه الليله اجيب لا, لا. لا ابدا ما احيوها فمن احياها فقد ابتدع في دين الله ما وهو الى الإثم والعقوبه اقرب منه الى السلامه ليس اقرب الى الاجر والمثوبه ما له اجر ولا مثوبه لكن اما عقوبه والعقوبه ليس معناها ان يفقد الاولاد او المال لا قد تكون العقوبه في مرض القلب ومحبه البدع وان يشرع في دين الله ما ليس منه وهذه والله اعظم عقوبة قد تكون العقوبه في العمل الصالح اسمع الى قوله تعالى فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ايش ان يصيبهم ببعض ذنوبه تولي الإنسان عن شريعة الله هذه لا شك أنها مصيبة في بعض الذنوب فمحبة القلب للبدع وإشراب القلب البدع يعني محبتها لا شك أنها عقوبة فهؤلاء الذين يأتون كما قال السائل من جهات متعددة للوقيم احتفالا في بدر في هذه المناسبة هم خاسرون دنيا وبدنا ووقتا ودينا دنيا لأنهم لا يأتون إلا بايش إيش في المال في المال سيارات بنزين ماكولات غير ذلك هم خاسرون أيضا وقتا لأنهم أضاعوا وقتهم في غير في غير طاعة الله بل في بدعة وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة كل بدعه ضلاله هم خاسرون ايضا في أبدانهم لأنهم يتعبون بالتحميل والتنزيل والسفر والإقامة إلى غير ذلك هم خاسرون في دينهم لأنهم في هذه البدعه ظلالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله ولقد كنت أريد أن أتكلم على غزوة بدر هذه الليلة لكن خفت أن يتشبث هؤلاء المبتدعون واشباههم بذلك ويقولون إن هذا إحياء لذكرى هذه الليلة فأدلت عنه وعلى هذا فاننا نقول لإخواننا انظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله هل أقام لاحتفالا؟ احتفالا؟ لا ابو بكر عمر عثمان علي بقيه الصحابه هل اقاموا لا احتفالا ابدا هل انتم خير منهم واحبوا لانفصال دين الله من هؤلاء ابدا والله بل ان هؤلاء ربما لو بحثت عن احوالهم لوجدت عندهم اضاعه لامور كثيره في دينهم وكذلك ايضا اضيف انا الى ما يفعله بعض الناس ليله 27 وعشرين من الاعتمار كثير من الناس يعتمروا ليلة سبع وعشرين يعتقدون أن العمرة في ليلة سبع وعشرين أفضل من العمرة في غيرها وهذا خطأ تقصيص ليلة سبع وعشرين بعمرة من البدع، وكل بدعة ظلالة بما لا تخصص ليلة سبع وعشرين بلقيها لأن الرسول قال من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا ولم يقل من أتى بعمرة ليلة القدر فهل الرسول نسي هذا الخير في العمرة ليلة القدر أو علمه وكتمه كلا الله لكن المشكل أن الناس يجر بعضهم بعضا دون أن يرجع إلى العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم لذلك نقول لا فرط في العمرة بين اول ليله من رمضان واخر ليله منه وبين ليله السبع وعشرين وخمس وعشرين وخمسة عشر وسبعه عشر كلها واحد من اتى في رمضان بعمره فكانما اتى بحجه وان كانت الاعمال تتفاضل بالزمان والمكان لا شك ان العمل في بعض الايام افضل من بعض الم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر يعني بذلك عشر ذي الحجه من عشر ذي الحجه فصلاه ركعتين في يوم من عشر ذي الحجه افضل من صلاه ركعتين في يوم من عشر رمضان الناس ما يفهم كثير منهم يعني رساله سائل قال انه صلى ركعتين في يوم من عشر ذي الحجه الاولى وركعتين في عشر, في عشر رمضان أيهما احب إلى الله الأول والثاني الأول أكثر الناس لا يعلمون هذا ولهذا تمر أيام عشر الحجه ولا يحجز الناس فيها عملا صالحا إطلاقا ولا يحسون بهذا الفضل وأن أحب الأعمال الى الله في الأيام هو العمل في عشر الحجه قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء المهم انني ادعو اخواني المسلمين الى ان يعبدوا الله على بصيره وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه وان يعلموا ان البدع ظلمه القلوب وفساد القلوب وما من انسان اشتغل ببدعه إلا اشتغل عن سنة وأضاع وقته في غير فائدة والحمد لله على الدين كامل ويحتاج الابتداء ولهذا أقول ما من صاحب بدعة إلا ومضمون بدعته القذف في الدين أنتم معي ما من صاحب بدعة إلا ومضمون بدعته القذف في الدين لأن الله قال في في سورة النائذ اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ابتدع الإنسان بدعة وصار يعبد الله بما لم مشرع فمضمون ذلك أن الدين لم يكمل وأن الإنسان كمله بهذه البدعة ولهذا كانت البدعة أثرها على القلوب عظيم وخطرها جسيم فنسال الله لنا ولكم السلام نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سائل يقول هل أولاد المسلمين يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم لا أعلم ما أدي عن هذا الرسول أخبر أن أهل الجنه يدخلون على صورة آدم وأنهم يختلفون فأول زمرة تدخل جنة على صورة القمر ليلة البلد وولس عندي أكثر من هذا الله خيرا سائل يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوطرة تسع ركعات بتسليمه واحدة نعم وإن كان بنعم فهل كان يجلس, يجلس للتشهد بعد كل ركعتين أو بعد كل أربع, أربع ركعات نعم ثبت عن النبي عليه وسلم والسلام أنه أوسر بتسع ركعات لكنه جلس في الثامنه فتشهد ولم يسلم ثم قام في التاسعة وسلم ثبت عنه ذلك ولا اشكال فيه لكن بعض الاخوه الذين يحبون ان يطبقوا السنه فعلوا ذلك في, في في قيامهم في الناس يعني امام كبر بعد ان صلى العشاء الاخره كبر وسرد تسع ركعات وجلس في الثامنه حبس الناس واذاهم وايضا شوش عليهم لان الناس اذا انتهوا من صلاه العشاء وقام الامام يصلي ماذا ينام الوتر ولا قيام الليل ينام قيام الليل لان الوتر جرت جابت الناس انه في اخر القيام فتجده نوى قيام الليل والامام الان يوتر فماذا يصنع الناس وهذا من عدم الفقه في دين الله لأن العلم ليس القراءة والاطلاع العلم فقه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم هذا التطوير في الناس تسع ركعات سردا دون أن يشعروا بأنها وتر هذا غلط هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام بأصحابه ثلاث ليال هل قام بهم بهذا الوتد؟ ابدا ما قام بهم بهذا الوتد ومن كان عنده علم بذلك فليتفضل فلي باعطاني إياه لكن الإمام يصلي لغيره ليس لنفسه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وإذا صلى لناس فليخفف ولا شك في أن هذا يؤذي المصلين ويوجب ويوقعهم في شك وفي لبس فنقول الأخ إذا قال أنا أريد بهذا نشر السنة نقول أولا نطالبك هل فعل الرسول هذا الفعل وهو إمام في الناس أو لا إن قال نعم قلنا ايش هذا الدليل إن قال لا قلنا إذا لماذا تفعل تمام الاتباع أن تفعل ما فعل في انفراده وفي إمامته وإن قال لا أدري قد إذن عميت بلا علم فصال له كم حالا ثلاث حالة إما أن يدعي أن الرسول قام بالناس بهذا العدد فلا قلت فضل عطلية هذا الدليل وعلى العيو والرأس ونحن أول من يدعو لهذا الفعل وإن قال لم يفعله ماذا نقول قلنا اذا لماذا فعلت لم تتأثر برسول عليه الصلاة والسلام وان قال لا ادري قلنا له فعلت هذا بلا علم والمهم ان, أن شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام تفعله ان تعلم الناس علم الناس بالقول قل ان الرسول اوتر بتسر جلس في الثامنة والشهر ولم يسلم ثم جلست صلة التاسعة وتشاهدوا وسلم كذلك أيضا سئلت عائشة كيف, كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت فقال كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 تركها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ثلاثا بعض الإخوان قال اذن يسن ان نصلي بالناس اربع ركعات بتسيمه واحده واربع ركعات بتسيمه واحده وثلاث ركعات بتسيمه واحده وهذا نقص في العلم لكن هذا اهون من الاول هذا نقص في العلم ليش؟ لان الذي حكته عائشه جاء بلفظ اخر يسلم من كل ركعتين فمجمل كلامها يحمل على المفصل ويزول الاشكال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وإذا قلنا إن هذا الفئل الذي حكته عائشة محتمل لأن يكون مثنى مثنى أو أربعا أربعا قلنا هذا الاحتمال يحمل على إيش على ما الاحتمال فيه وهو قول الصلاة الليل مثنى مثنى فأنا أدعو يقال طلبة العلم أن لا ينظر إلى الأدلة من وجه واحد بل يجمع الأدلة ويقارن بينها ويخصص عمها بالمخصص ومجملها بالمبين وهكذا نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول أن له دين عند رجل وهذا الرجل محتاج أي فقير فهل يجعل هذا الدين زكاه نعم المثل هذه هل يجوز ابراء المدين واحتساب ذلك من الزكاه انتبه يعني شخص يطلب انسانا فقيرا مئة ريال وعليه زكاه مئة ريال على هذا الطالب زكاه قدرها مئة ريال لو اسقطها عن الفقير هل يجزئ عن الزكاه التي عليه او لا يجزئ نقول لا يجزئ لا يجزئ إبراء المعسر واحتساب ذلك من الزكاه لماذا لان الاعيان التي بيده في يتصرف فيها كيف يشاء والدين الذي في ذمه الناس في ذمه المعسر قد يأتي وقد وقد لا ياتي وزكاه المال من جنس المال فاذا كان المال الذي بيده, أعي... بيده اعيانا وجب ان تكون زكاته اعيانا لا دينا وعلى هذا فمن أبرع معصرا من دينه ونواه من الزكاة فليؤدي الزكاة ويكون إبراءه هذا صدقه لأن إبراء المعسر من الدين لا يزو عن زكاة العين وقد ذكر ابن شيخ السامن الجميه أنه لا يزو بلا نزاع هكذا قال بلا نزاع نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول يسر الله له تعالى زوجة صالحة ملتزمة بالحجاب بالحجاب الشرعي إلا أن والدته ترفضها إلا والدة الرجل هذا ترفض هذه الفتاة المتحجبة يقول ماذا أفعل هل طيعها أولا لا بد أن نسأل ما هو الحجاب الشرعي لأن بعض الناس يقول الحجاب الشرعي أن المرأة تغطي كل شيء إلا الوجه هكذا الحجاب الشرعي عند بعض الناس ونحن نقول ليس هذا الحجاب الشرعي أول ما يدخل في الحجاب الشرعي تغطيته الوجه لأن الوجه هو مدار الرغبة في المرأة لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة قال للواسطة نعم يا فلانه ابحثي عن قدمها هل هو جميل او غير جميل ابحثي عن كفيها هل هي جميلة ولا غير جميلة اما الوجه لا تبحثي عنه جميل ولا غير جميل ما يهم هل يعقل هذا ولا لا يعقل وش يقول ابحثي عن وجهها لان الوجه هو محط رعبة وهو محل الفتنه فيا سبحان الله هل يمكن ان تأتي الشريعه الكامله بوجوب تغطيه القدم وجواز كشف الوجه مستحيل هذا ولذلك نقول الحجاب الشرعي اول ما يدخل فيه حجب ولذلك نقول الحجاب الشرعي أول ما فيه حجب حجب حجب الوجه فإذا كان أخونا قد فهم من الحجاب الشرعي ما فهمه بعض الناس من أنه تغطية جميع الجسم حتى الشعر إلا الوجه فهذا ليس بصحيح الحجاب الشرعي أول ما يدخل به تغطية الوجه فقيل في, في, في المشكلة عند الرجل يقول ان أمه ترفض هذه المرأة يعني كأنها تطلقها لكنه راغب فيها لأنها ملتزمة راغب في المرأة لأنها ملتزمة فهل يحقق رابته او رابة امه الجواب يحقق رابته ولو عصى امه حتى لو دعت عليه ميهم ما دامت المرأة ملتزمة وليس فيها اخلال في دين وهي المتحجب الحجاب الشرعي لكن امه كرهتها فلا عبرة بكراهه الام لأن بعض الأمهات مع الأسف إذا رأت أن الزوج يحب زوجته جعلت الزوجة كأنها ضرة كأنها امرأة ثانية وكرهتها وقال لها الشيطان إن, إن ولدك يفضل زوجته عليك فتمتلع غضبا وتقول أنا والله إذا قالت أنا والله وش يقول نعم هي ولا ولا أمه أمه ظالمة في هذا الحال لا شك أنها ظالمة حتى لو قالت سأدعو الله عليك ودعت الله فإن لها لا سجب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وهذا إثم لا شك أنه إثم أنه ظالم الودة حب زوجته ولأنها متزمة وإذا كانت الأم لا ترغب لا ترغب ولهذا جاء رجل إلى أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل وقال يا أبا عبد الله إن أبي أمرني أن يطلق زوجتي إن أبي أمرني أن يطلق زوجتي وأنا راغب فيها قال لا تطلقها فتضلق فقال الرجل يا أبا عبد الله أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر طلق امراتك لأن عمر أمره أن يطلقها يعني عمر قال لابن عبد الله طلق امرأتك فطلقها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لأن أباه أمره قال بلى يقول لنا محمد لكن هل أبوك عمر؟ جواب سديد عمر لا شك أنه إنما أراد من ابنه أن يطلقها لأنه رأى بقاءها عنده فيه مفسد له لا شك وإلا ليس عمر الذي يفرق بين المرء وزوجه لكن أبا هذا الرجل ربما, إنه ربما يكون كاره امراته لأن ابنه يحبها فيقول الشيطان إن ابنك يقدم زوجته عليك فيتضايق وكنطلقها والحاصل انه اذا امرك ابوك او امك بان تطلق زوجتك ترى راغب فيها فلا تطعهما يعني هذا ضرر عليك ربما لا تجد امراه على هذا المستوى وهما لا ضرر عليهما في بقائها عندك نعم جزاكم الله خيرا سؤال يقول هل يلزم على الإنسان المسلم أن يتخذ له مذهبا من المذاهب الأربعة أو يتخذ منها ما ذهب عليه جمهور العلماء نعم العامي في الواقع نرى أن يتبع علماء بلده أن يتبع علماء بلده الذين عرفوا بالأمانة والعلم ولا يمكن نقول العامي اتبع ما شئ لو قلنا هذا لكان فيه مفسدا عظيما فيه مفسدا عظيما مثلا لو قال انسان إنه لمس امراه لشهوه وهو متوظف واكل لحم ابل وهو متوظف وقام يصلي قلنا له الان صلي بلا وضوء لانك انتبهت تبعت الامام احمد فقد اكلت لحم ابل وهو ينقض الوضوء وانتبعت الاخرين اللي قالوا بانه لا ينقض لكن ينقض مصر مره لشهوة فقصليت بغير وضوء فقالنا بالخيار اتبع لنا محمد في ان مس مره لا ينقض الوضوء واتبع الاخرين في ان لحم ابل لا ينقض الوضوء اذا صلى صلاة باطله على كلا القولين وصرت لاعب في هذا فلذلك نرى ان العامية يتبع علماء بلده اذا كانوا معروفين بالعلم والامانه ولا ينذر الا اما طالب العلم الذي يمكنه ان يجتهد ويراجع الادله وينظر فيها فهذا يتبع من يرى انه اقرب الى الى الصواب جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز تذكير الناس في المقبره احيانا هل هل يجوز تذكير الناس تذكير نعم في المقبر أحيانا إذا رأى أن الناس قد أصابتهم الغفله والإعراض عن الله وأراد أن يعلمهم بعض أحكام الجنائد مع ذكر خطبة الحاجة بين يدي الموعظ احيانا أنا لا أرى هذا وأرى أن, المو... أن... أن... أن مكان المواعظ هو المساجد وأما المقابل فليست محلا للمواعظ اللهم إلا نادرا لسبب لكن بشرط أن لا يكون كالخطبة يقوم ويخطب وذلك أنه لم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على بذل الخير والنصيحة أنه خطب الناس في المقبرة ابدا غاية ما ورد فيما نعلم أنه كان على شفير القبر وأظن إحدى بناته جدفا فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب ما اقعده من الجنه وما اقعده من النار كل انسان له مقعد اما في الجنه واما في النار نسال الله ان يجعل مقاعدنا ومقاعدكم في الجنه امين قالوا يا رسول الله افلا ندعو العمل ونتكل يعني على ما كتب قال لا اعملوا وكل ميسر لما خلق له هذه موعظه لا شك لكنه على أنه قام وخطب خطبة الحاجة وأطال الكلام ثانيا مر يوم من الأيام وهم في مقبره البقير ينتظرون تلحيد القبر في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلس الناس حوله كآبتهم رضي الله عنهم وكان في يده مخصره يعني عود يمكت به الارض فجعل يحدثهم حديثا عاديا بما يجري للانسان حين موته وبعد دفنه حتى يلحت القبر لكنه كان عليه الصلاه والسلام اذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسعد ولهذا ينبغي الإنسان إذا حضر جنازه وتم دفن ميت أن يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت لأنه الآن يسأل يسأل الإنسان في قبله من كينما يدفن عن ثلاثة أشياء عن ربه ودينه ونبيه فنسال الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم يزاري. الخلاصة أنه ليس من السنة إقامة الخطب والمواعظ في المقابر إلا على حسب موازع النبي صلى الله عليه وسلم يزاري. نعم يزاكم الله خير نعم يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طال في كل عشرين دينار زكاة أو كما قال يقول ابن عبد البر أنه لم يثبت في تحديد نصاب الذهب شيء إلا عن طريق الحسن المعمارة وأجمع على أنه متروك نعم وقال هذا صحيح انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تقدير نصاب الذهب لكن, لكن ما ذكر مقارب لان الديه كانت اثنا ألف درهم وألف مثقال ذهبا وهذا مقارب وفقهاء الحنابله رحمه الله اخذوا بهذا التقدير فما دون عشرين مثقالا من الذهب ليس فيه زكاة وما كان منها فأكثر ففيه الزكاة وهي في الجرام 85 جراما نعم جزاكم الله خيرا هذه تقول امرأة صغيرة لم يبدو عليها الشيء بعد تريد أن تصبغ شعرها بالأسود وقد كانت صبغته بالأحمر فهي تريد أن تعيده إلى حالته الأصلية والصبغ السابق لا تزول إلا بعد فترة طويلة هل يجوز لها ان تصبغه بالاسود وما الدليل على ذلك يقول يجوز ان تصبغه بلون ليس اسود خالصا بل منزوج بالحمره وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيب غيروه وجنبوه السواد وورد ايضا وعيد شديد في تغيير الشيب بالسواد فنقول لا بأس أن تصبغه في شيء وسط بين الصواء وبين السواد والفمرة حتى يزول عنها هذا البياض الذي في رأسها. نعم. جزاكم الله خيرا سائل يسأل عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم علما أن أغلب النساء لا يأتون من أجل الصلاة والروضة بل يأتون لزيارة القبر. نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. اولا في زيارة المرأة للقبور مطلقا هل هي جائزة أو لا والصحيح أنها حرام وأنه لا يجوز للمرأة أن تزور قبور ثانيا هل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة لقبره أو لا بناء على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس بارزا خارجا بيننا وبينه ثلاث حوائج. ثلاثة جدران فزيارته ليست حقيقيه لزياره القبور لوجود الفاصل وعلى كل حال نحن نرى ان الاحوط بالنسبه لزياره المراه لقبر النبي عليه الصلاه والسلام الاحوط الا تزوره والسلامه خير من الوقوع في المشتبه والحمد لله اذا قالت المراه السلام عليك ايها النبي ولو كانت في أقصى المشقق والمغرب فإن الله وكل ملائكه يحملون هذا السلام إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجة أن تأتي شيئا مشتبها في حكمه مع وجود أمر واضح جزاكم الله خيرا نعم السائل يسأل وعند أنت مدلس معرف ماذا أكثر من حول نصف الساعة على موقفنا الليلة الماضيه نعم طيب نكمل إلى 12 إن شاء الله يسأل عن مشروعية رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبير. نعم الصحيح أنه يسمى للانسان أن يرفع يديه في كل تكبيره من تكبيرات الجنازه في الأولى والثانية والثالثة والرابعه والخامسة كيف نعم الأولى والثانية والثالثة والرابعه والخامسة نعم. نعم لا أربع وخمس أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكبر خمسا لكن أكثر ما يكبر عليه الصلاة والسلام أربع يرفع يديه في كل تكبيره. والحكم من ذلك مع ورد السنة به أن صلاة الجنازة أقوال فقط فكان من المناسب أن يصحب هذه الأقوال إيش أفعال يرفع يديه في كل تكبيرة نعم نعم جزاكم الله خيرا يقول شيخ ذكرتم حضركم الله في شرحكم الأعقيدة الواسطية عن الحديث عن نشر الدواوين أن الذي ينوي عمل ولم يعمله كتب له أجر النية كاملة في الحديث أن رجلا له مال وينفت منه وآخر ليس لديه فقال لو أن لي مثل فنال لفعلت مثل ما فعل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء أما في العمل فلا يتساويان يتساوي في اجره استدلالا بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور هل لكم أن توضحوا لنا هذا طيب أنا أقول أن الإنسان إذا هم بحسن هم أن يصل ركعتين وسعى في ذلك ولكن حيل بينه وبينها بعذر لا مدفع له فهذا يكتب له إيش أجر العمل كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل ليس عنده مرق ما هذه؟ لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم وقع أجره على الله وأما من هم بالحسن ولكنه لم يعمل أسبابها إلا أنه عاجز عنها فهذا يكتب له أجر النيه فقط الدليل أن الفقراء الذين شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم أنتم والأغنياء سواء بل قال لهم ذلك فضل الله يكين من يشاء وأما إذا تركها ليس عجزا فهذه تكتب حسنة فقط ولا يشارك العامل في أجره لا في النية ولا في العمل جزاكم الله خيرا انتهى العرض الذي بكام ساعتين 12 و 10 10 بارك الله فيكم وإلى الى لقاء اخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم